تضيق بالدنيا بكبرها مما عادت الوجيه هذا كلاما بس سمشفت لتني أطرف مني وليه احببته وحبني منه وليه من غيره لا أنا أعترف ومن غيره لا هو يعترف لها تحاك وكل أبوي يعرف غاية كل بيه لها فرح افرح ودمعه لا درف دمعي درف أغليه يعني أعشقه أعشقه مع عشقة ومرتبة الشرف بيت ويعشق والسبب ما فيه داعنا حكي الغدف الدنيا هو وهو لحالة محترف الشام خليل أجفره حظني يديني في يده ترى عدد فراين صحف الغنج وتساق الترف أمشي معها من غير لا، أين ولا كيف لا ولا ما يجربني غمض عيوني وانجرب امشي معاه من غيري لا اين ولا كيف وليه من حيث ما يجربني غمض عيوني وانجرب انقال لا اقول لا انقال ايه اقول ايه ما عرف ما اسمع ما ارى ما ارى ما اسمع ما عرف اللي اعلم اللي أعرفه إني أبيه تجمل بي وبي كان العدل بيصدق سجلني أكبر من حرب اللي أعرفه إني أبيه تجمل بي وبي كان العدل بيصدق سجلني أكبر من حرب يغفر لي الله والله علمني ان البعد نكست حالة